الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الظالين آمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 أذهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتنوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أي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 ترسي السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروة المسطال انتصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليانهم وَتُخْرِجُ لَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَنَا إِنَّ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حال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 والله لا يهدي القوم الظالمين أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَبَاتَهُ اللَّهُ مِأْتَعَى مِنْتُمَّ بَعَثَهُ قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الوظام كيف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 قال بلا ولا ليطمئن قلبي قال فخرج بعث من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزأ ثم جعل على كل جبل منهم ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله أكبر الله